بسم الله الرحمن الرحيم. تتقادف عليه مسامير طويلة، منها ما يصيب جسمي ومنها ما يصيب الجدار. يقول وأنا أعلم انها حرب من الشياطين. يثقب في جسمي الإنسان ثقب. ثم يشرب من دمه ما يكثف. بيت هرم خرب ما في أحد عنده ناس عنده قبور عنده أشياء غريبة عجيبة. إن كيد الشيطان كان ضعيفة. إن كيد الشيطان, إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن, إن, إن كيد الشيطان كان ضعيفة. تعال أيضا يحدثني أحد الإخوة يقول دعيت إلى زيارة رجل يدعى أنه او يدعا أنه صالح. يقول فدخلت على رجل في بيته داخل الصحراء بيت هرم خرب ما في أحد عنده ناس عنده قبور عنده أشياء غريبة عجيبة يقول فلما دخلت على الرجل وجلست معه وإذا بالرجل يا إخوان أجاركم الله علنا ينادي الجن وينادي الكواكب وينادي الشياطين من دون الله عز وجل ويعقد على الناس باسم القرآن ويالت أنه يعقد بآيات غير معروفة يعقد بآيات القرآن والعياذ بالله والعياذ بالله أجاركم الله نسأل الله أن يلطف بنا وأن يعفو عن من ظلم منا وأن يعيده إلى التوحيد وحضيرة التوحيد عودا عاجلا غير آجل يقول الرجل وجدت الرجل يا شيخ يعقد بدماء الآدمين, بدماء الأدمين. كيف من يريد أن يعقد له ماذا يصنع طبعا هو مقرف لكن أنا قلت لكم من هذه أشياء غرائب وعجائب يثقب في جسم الإنسان ثقب ثم يشرب من دمه ما يكفيه والعياذ بالله يأخذ من جسم الرجل الذي يريد أن يعقد, منه يعقد به من دمه يشرب شرب يقول واقع يشرب شرب دم طبيعي ثم إذا شرب والعياذ بالله استجار فأوقد الجمور وبدأ ينادي الشياطين يقول والله يا شيخ إن البيت يهتز هز لماذا يا أخوان لأنه كافر بالله والشياطين تخدم وكل ما كان أطوع كما قال شيخ الإسلام كل ما كان الساحر أطوع للشيطان كل ما كانت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 faojes fi nefsii kifte musaf kulna la tafin nke anet alağlam ve alqma fi yeminik telqaf ma cıngu inma cıngu kaidu sahri ve la yuflih usahri heyth atam inma cıngu الإخوان يقول بعد ما من الله عليه بالهداية وهو من أحد السحر الأفريقيين اللي هداهم الله عز وجل يقول لما تاب الله عليه يقول والله يا شيخ إن ربي عز وجل أكرمني وتبت له يقول ففككت الأسحار كلها يقول والله الذي لا إله غيره إني في بيتي ما تصدقوا لو قلت لكم أني وأنا في فراشي تتقاذف علي مسامير طويلة منها ما يصيب جسمي ومنها ما يصيب الجدار يقول وأنا أعلم أنها حرب من الشياطين لكن يقول كل ما أصبت قلت إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا يقول فجاء وكتب أحدهم على الجدار كتب على الجدار فقال يا أمين يا أمين يا أمين إن كنت تريد أن نتركك فتركنا يقول والله يا شيخ ما عندي إلا اللهم إني أسألك أن تبطل كل سحر عقدته وبفضل الله عز وجل وقفنا مع الرجل إلى أن انفكت حول يمكن عشر أو 11 حالة تقريبا بفضل الله عز وجل ثم بفضل الشو ثم بفضل درس في السحر العام الماضي عرضنا بفضل الله عز وجل يقول والله إني أتيت أرى كذبكم وادعاؤكم على السحرة فكانت سبب البصيرة وعدت إلى الله عز وجل من تلك الساعة وآمن الرجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا يحدثني أحد الإخوان يقول أحببت كتاب الله عز وجل حبا فاضطر قلبي أصبحت لا أتلذذ وأجد لذة العبادة إلا إذا توجهت إلى الله عز وجل وأنا أقرأ كلام الله تبارك وتعالى فيعالج أمراضي ويرفع ضري بإذن ربي عز وجل يقول اعلم أن لي الآن أكثر من ست عشر سنة تقريبا ما أستطيع أن أمسك القرآن بيدي لماذا ابتلي كما ابتلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسحر وأصبح لا يستطيع حتى الصلاة يقول هل لي أجر يقول سماحة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى واعلم أن من ابتلي وسحر في نفسه وماله ودينه وصبر وصبر فإن الله عز وجل يكتب له أجر العمل ولو لم يعمل لماذا لأنهم ابتلي من أجل الله عز وجل يا فارج الهم يا كاشف الهم يا مجيب دعوة المضطر إذا دعاك اللهم اشف مرضانا وعافي مبتانا اللهم يا بارئ البريات يا عالم الخفيات اللهم يا بارئ البريات يا عالم الخفيات يا مطلعا على الضمائر والنيات لا إله إلا أنت تقبل صيامنا تقبل قيامنا تقبل صيامنا تقبل قيامنا, تقبل قيامنا يا رب هذه بضاعتنا بين يديك صيام مرقع وبضاعة مزجا ولكنك كريم تقيل العثرات ولكنك كريم رحيم تقيل العثرات اللهم يا الله يا الله يا الله نسألك أن تطلع من عليائك على جمعنا فترضى اجتماعنا نسألك أن تطلع من عليائك فتقول عبادي رضيت عنكم نسألك يا الله أن تطلع علينا فترضى صنيعنا وتضاعف مثوبتنا وترفع درجاتنا وتقبل أعمالنا نسألك يا الله أن تبعني بجمعنا جمع الملائكة يا الله ربنا حفو كريم تحب العفو وتعالى أعود بالله من الشيطان الرجيم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 كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون الذين هم بايات ربهم والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجنه وقلوبهم وجنه انهم الى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنة وقلوبهم وجنة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا مسعى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذاهم إذاهم يجأرون لا تجأر اليوم لا تجأر اليوم إنكم من لا تنصرون. قد كانت آياتي تطلع عليكم فكونتم فكونتم على إعاقبكم تعكسون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم لغون كرون أم يقولون به جنة أم يقولون به بل جاءهم بالحق وأكثرهم من الحق كانوا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرج ما فَرَاجٌ لَكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ